ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا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 اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك يا ذا الجلال والاكرام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 اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا واهلينا وأموالنا ومن الماء البارد عند العطش يا ذا الجلال والإكرام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاه واثاب حينا ما كانت الحياه خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاه شرا لنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر ونسالك اللهم نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع ونسالك اللهم لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في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 وما لم نبتدئك وما لم نسأل فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا اللهم واجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما